لو ذقتم طعم الجهاد لحقرتم اعتزالكم للعبادة لو ذقتم طعم الأمر المعروف أن المنكر وسعادة الإنسان به ولذة التعبد به وما يشعر به الإنسان من أنه يخدم دينه وأمته لا يقولتم أن هذا هو الباب الذي يجب أن يسلك ولو جربتم أي فرض من فرضور الكفاية أو عمل من أعمال الصالحة لقال كل واحد منكم هذا هو العمل الذي يستأنس الإنسان فيه بالله عز وجل إذن كل عمل صالح نقلص بنية فالإنسان يستأنس فيه بالله عز وجل لأنه أخلصه لله سواء كان عملا تعبديا بحتا أو كان عملا عاما يدخل في باب الخيرات والصدقات والإحسان ونفع الناس والذين جربوا أعمال البر فعلا يشعرون بأنها هي طريق إلى السعادة ولذة يعني ال ال ال ال الاحتساب لله عز وجل إذن فمبالغة العباد في ذكر ما هم عليه ليست على وجهها ما يمغل نسلم بها على إطلاق نقول نعم هي من ضمن الأعمال العبادة أو الاعتزال للعبادة من ضمن الأعمال التي يستأنس فيها الإنسان بالله عز وجل لكن لماذا يستوحش من الخلق والله عز وجل أمر بالجماعة وأمر بالخلطة وأمر بالتناصر وأمر بالمعروف الأمر العروف أنها المنكر وأمر بالجهاد وأمر وهذه الأمور كلها لا تتم إلا بالمخالقة إذن أخيرا هذه النزعات وإن صدرت من أخيار النزعات الجزئية لتحصر الدين أو تحصر العبادة والأنس بالله عز وجل بنوع لما بالغ أصحابها فيها ولم يأخذوا بمنهج السلف المسدد الشامل صارت منهم بدع ونشأت عن هذه المناهج بذور البدع الأولى بذور البدع الأولى أغلبها من العبات الذين سلكوا هذه المسالك الجزئية نعم نقرأ فمن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيم علم أن جميع العلوم والمعارف ترجع إلى هذا الحديث وتدخل تحته وأن جميع العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه مجملا ومفصلا فإن الفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام ويضيفون إلى ذلك الكلام في أحكام الأموال والأبضاع والدماء وكل ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبيه عليه ويبقى كثير من علم الإسلام من الآداب والأخلاق وغير ذلك لا يتكلم عليه إلا القليل منهم ولا يتكلمون على معنى الشهادتين وهما أصل الإسلام كله والذين يتكلمون في أصول الديانات يتكلمون على الشهادتين وعلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر والذين يتكلمون على علم المعارف والمعاملات يتكلمون على مقام الإفسان وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمان أيضا كالخشية والمحبة والتوكل والرضا والصبر ونحو ذلك فانحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث ورجعت كلها إليه ففي هذا الحديث وحده كفاية ولله الحمد والمنة شمت. ولذلك أنه يسوى السلام وصف حديث جبريل لأنه الدين قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وفي بعض الألفاظ أمور دينكم يعلمكم دينكم كل الدين ولذلك فعلا مبنى الإسلام على هذا الحديث لأنه ذكر أركان الإيمان وأركان الإسلام وذكر الإحسان وأشباط الساء فالدين كله يجر على هذه الأمور وهذه أصول الإسلام وبهذا نرد على الذين زعموا أن السلف الصالح وضعوا للدين من العقائد والأصول ما ليس منهم السلف الصالح كل كل العقيدة التي بناها السلف الصالح وأسسوها على مقتضى كتاب والسنة تدور حول هذا الحديث ليس منها ما يخرج عنه لكنهم فرعوا بعض الأمور لأن الشرع فرع عندما ذكر الله عز وجل الإيمان بالمع... عندما ذكر بربي صلى الله عليه وسلم الحديث جبريل أن تؤمن بالله فلابد أن ندخل الإيمان, الإيمان بالله كل ما ورد في الكتاب والسنة من ما يتعلق بالله عز وجل في حقوقه وتعظيمه من أسماءه وصفاته وأفعاله وعبادته هذه أمور معلومة بالضرورة لأنه لا نكتفي بمجرد أن نقول أن الإسلام الإنسان اكتمل إيمانه حينما أقر بالركن الأول من أركان الإيمان وقال أنا أؤمن بالله لأنه ممكن يقول أن بالله ثم يشرك ممكن أن يقول أن أؤمن ثم يقدح بجبريل كما تقدح بعض الثرق تبعاً لليهود ممكن يقول أن أؤمن بالرسل ثم يقدح بذيسالة أحد, أحد الأنبياء ممكن يقول أن أؤمن بالقدر ثم هو يعترض على القدر فلذلك علم العقيدة عند السلف لا يخرج عن نصول الإيمان الستة داخلة فيها الأمور العملية التي هي أركان الإيمان وأيضا بالخلاص بالصدق ولكن ذلك ما هو من لوازم قبول الدين الذي يتاجه الإحسان وصل الله وسلم وبركة نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وصلنا آخر التعليق على حديث جبريل وهو موضوع أشراط الساعة قبل أن نبدأ بالقراءة حب ننبه فيما يتعلق بأشراط الساعة حب ننبه إلى أمور أولها أن الساعة بدأت أشراطها منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فقه لابد أن يستحضره طالب العلم لا خسيما في هذا الوقت الذي كثر فيه الهرج والمرج والكلام الذي فيه تجوز بل أحيانا فيه يعني قولا عن الله بغير العلم في الكلام عن الساعة وحداثها والحوادث التي تحدث قبلها الساعة بدأت علاماتها من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فمن أول علامات الساعة وآخر الزمان البعثة ثم هناك من علامات الساعة ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث بعده وما حدث عبر التاريخ لألا يقال أنه لما اكتكاثرت علامات الساعة معنات أنها ستقوم بمعنى أنه يحدد لها وقت حدي أو تقريبي هذا كله لا يجوز وهو رجم بالغيب بل أنه من كبار الذنوب وربما يكون من الكفر الساعة علمها عند الله لا يوجل لها لوقتها إلا هو سبحانه هذا أمر الأمر الثاني أن بد أشراط الساعة بدء أحداث الساعة التي تعتبر الأحداث الذي المؤذنة بنهاية الدنيا لا تكون إلا بالأشراط الكبرى العشر التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كما ورد وصفة تنفرط كانفراط السبحة كالقلادة إذا قطعت حبلها انفرطت انفراطا متواليا لا تكاد تراها إلا وقد ادتهت طبعا هذا أمر نسبي هي تبقى عشرات السنين والله أعلم من خلال ظاهر النصوص لكن عشرات السنين هذه كلها ليست شيء إذا قست بما قبلها فعلى هذا فإن القيامة علامات القيامة الساعة الكبرى ما تبدأ علاماتها ولا يعني يأتي الإيذان بنهاية الدنيا إلا عندما تأتي العلامات العشر الكبرى ومع ذلك حتى إذا جاءت العلامات العشر الكبرى لا يستطيع أحد أن يحدد زمنا لنهاية الدنيا إنما العشر تتوالى وترتبط أحداثها بعضها ببعض كما جاء في السياق لحديث الصحيح ترتبط أحداثها بعضها ببعض وأيضا تبقى حياة المسلمين حياة عادية لا يفقد فيها من أصول الدين شيء ولا من متطلبات الحياة شيء في الدنيا المعمورة والجهاد قائم والأمر المعروف والنهي والمنكر قائم والصراع بين الحق والباطل قائم المسلمون يعيشون حياتهم الدينية والدنيوية كما يعيشون قبل ذلك إلا أن أحداث الساعة عظام وكبار وفيها فتن ومخاطر حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم كالدجال وأحداثها أحداث مروعة لكن لا تقتضي من المسلم أن يقعد عن ممارسة الحياة والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة عظيمة في ذلك قال إذا قامت الساعة أما في معناه إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها يعني الفسيلة هي فرخ النخل صغار النخل غرس النخل ويقاس عليها الأشجار الأخرى تسمى فسائل فهذا يعني كشريع واضح وتوجيه جليل من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوجه الأمة بأن لا يظنوا أن قرب الساعة أو قيام الساعة أو قيام شراطها يعني أن المسلم يقعد عن وسائل الحياة ويصاب بالإحباط أبداً يبغى أن يمارس حياته العادية ويستعد للاتقاء الفتن ويقوم بواجبات الدين فرائض الإسلام، قامت الصلاة، شعير الدين الظاهرة، الحج، الصوء وغير ذلك ثم الجهاد ولم معروف المنكر كل ذلك يقوم على نحو أشد مما كان قبل تلك الأشراط الكبرى لأنه كما ورد فيه جهاد قائم بين المؤمنين وبين الكافرين جهاد واضح بين الإسلام وبين أعدائه جهاد واضح له رايات وله أشخاصه ورموزه أهل الجهاد ثم المهدي معهم ثم نزول عيسى خروج الدجال جهاد المسلمين له كل هذه إحداث تدل على أن المسلمين سيمارسون الخياة والتكاليفة الدنيوية والدينية التي أمر الله بها كما يمارسونها قبل ذلك أقول هذا لأن بعض الناس لما كثر التكهن في قرب الساعة من قبل بعض الدجالين وأشباه الدجالين ممن كتبوا بحوث ودراسات زعموا أنها محققة وأنها علمية وموضوعية وأوقعوا في الناس الوهن والإرجاف تأثر بعض الناس حتى من بعض الشباب وطلاب العلم حتى أن بعضهم قعد عن يعني كثير من أمور الحياة التي أباهها الله أو أوجبها ظن منهم أن الساعة قربت ما عليهم اللي ينتظروا حتى لو قربت الساعة ما يجوز المسلم أن يقعد بل عليه أن يعني يمارس حياته وشعائر الدين وسائر ما أمر الله به ويمارس حياته الدنيوية كأي وقت مضى ويلحق كالوقت الحالي الأمر الآخر فيما يتعلق بالساعة هو التحذير من مسالك أولئك المرجفين والمثبتين والمشعوذين والدجالين وأشباههم ممن زعموا أن الأحداث التي تحدث على سبيل الجزم أنها هي بعض العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعينها دون أن يكون عندهم دليل ولا ولا قراء صريحة تدل على أن ما قالوه هو الحق فقد فسروا الأحداث المعاصرة مثل الحرب على العراق وقبلها حرب الخليج قبل 15 سنة أو 14 سنة وبعدها ما تخلى من أحداث وفسروا أيضا بعض الأمور التي تعلق بذكر أشخاص معينين فسروها بأشخاص معاصرين منهم أحياء ومنهم من مات وكل ذلك على سبيل التخرص والخفط والخلط والجرأة على الله عز وجل والقول على الله بغير علم والافتيات على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قرأت بعض البحوث قبل أربعة عشر سنة وكثير منكم ربما قرأها فيما يتعلق بتفسير الأحداث وربطها بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساع ووجدنا وكنا نجزم بأن ذلك كذب ونقول هذا في المحاضرات الدروس وربما بعضكم يتذكر ما ذكرته في الدرس قبل نهايته من الإشارة لمثل هذه الإكذوبات والدجل وكانوا أيضا هؤلاء الأشخاص بعضهم ربط بعض الاحداث المستقبلية برؤى أو بالأحاديث على سنين مضت ولم يتحقق من أوهامهم شيء بحمد الله لأن الله كذبهم وراد أن يكشف زيفهم فقد يعني ربطوا أمور بسنين سنة 13 و14 و15 ربط أمور بسنين تتعلق سنة سبعة عشر وثمانة عشر وتسعة عشر على تفاوت بينهم كل ما قالوه صار دجل وكذب وطبيعا يكون دجل وكذب ثم ربط هذه الأمور بالأحلام وتفسير الأحلام وأنا أربأ ببعض الصالحين وطلاب العلم الذين وضهم الله عز وجل الموهب التفسير الأحلام أربأ بهم وأشفت عليهم إذا ما سمعت منهم تفسير بعض الرؤى باحداث تتعلق بالسائره هذا في الحقيقه من عبث الشيطان بعقولهم وان كانوا من الصالحين ولذلك كثير من تفسيرات الرؤى صدقت الا تفسيراتهم للاحداث بالتاريخ والاشهر والسنين ما صدق منها شيء ولله اعلم والا لكانت فتنه على الناس وانا سمعت بعض الاشرطه قبل 5 سنوات ربطت بعض الاحداث ببعض الرؤى باحداث وبسننين ما ولم يحدث شيء وليتم التعظون بما فعلوا وفعل غيرهم فلا يجوز تفسير أحداث الساعة التي ذكر وصفها جاء وصفها بأحداث أو وقائع أو أشخاص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز تفسيرها عن النحو الذي فسروها به لا من قبل الذين ركبوا الأحاديث ولا من قبل الذين ركبوا موج التفسير الأحلام كل ذلك من البدع والأهواء ومن مداخل الشيطان وهو نوعا من الدجل ونوع من الشعوذة والقول على الله بغير علم إذا لم يكن أعظم من ذلك أحيانا فلنحضر مثل هذه الكتابات ومثل هذه التفاسير ونأخذ الأمور بمجملها ونقول الله أعلم وجميع الأحداث التي حدثت الآن لا نعرف منها من طبق عليه حديث خاصة الحديث الأخير الكبار من طبق عليه حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجزم على وجه الجزم إلى الآن ما تبين شيء خاصة ما يتعلق بأسماء الأشخاص والوقائع المحددة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف بينة جلية لا لبس فيها ونظائرها مما حدث بين جلي لا لبس فيه مثل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تخرج نار من حرة المدينة تفعل كذا وكذا تضيء لها أناقل أبل ببصرة الشام هذا حدث واضح جريء من حرة المدينة شرق المدينة نار ارتفعت أضاءت الدنيا حتى كانت فعلا تصطع في صفحات عناق الإبل وهي من نار هائلة عظيمة نسافتها بضعة كيلومترات في العرض والطول هذا حدثت واضحة جلية وعليها, وعليها نقيس إذا حدث مثلها فبالوضوح لا يماري عاقل في على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن هنا نفسر أما التخرصات هذه فتبقى من المور التي إما أن تكذب أو تعلق على علم الله عز وجل نعم هو عليك على أي حال هو سمي بركان أو ما سمي يعني الأمر هو يعني خصائصه خصائص البركين لكن ربما كلمة بركان هذه كلمة اصطلاح محدث بهذا الصورة فلا يمنع ان تكون النار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من نوع البراكين ما في ما يمنع كما وصف النبي صلى الله عليه الناس على ان هذه هي لم يختلف احد من اهل العلم على ذلك لانه وقد جلي ووضح بجميع التي جاء عن النبي صلى الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى وبقي الكلام على ذكر الساعة من الحديث فقول جبريل عليه السلام أخبرني عن الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني أن علم الخلق كلهم في وقت الساعة سواء وهذا إشارة إلى أن الله تعالى استأثر بعلمها ولهذا في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى ثم تلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير هذه الأمور الخمسة قد يكون في بعضها إشكالاتاً عند المتأخرين من من يعني تعلقت افكارهم وتعلقت نفوسهم بالفتنة في العلم الهديث تبقى هذه الخمس مما لا يعلمه إلا الله لكن تفسير ذلك على وجه التحديد قد يختلف من زمان إلى زمان ومن ضرف إلى ضرف ومن حال إلى حال ومن عالم إلى عالم نعم إن الله عنده علم الساعة هذا بين ولا يماري فيها حد أن علم الساعة بمعنى قيامها الجلي لا يجليها لوقتها إلا الله عز وجل هذا مجمع عليه ومن خلف ذلك فقد خالف القطعيات من الذين وكون الساعة ظهرت علامات منها الصفرة لا يعني ذلك أن علمها انكشف لم ينكشف علمه كذلك انزل الغيث بعض الناس يقول الآن الأرصاد تتوقع نزول الغيث فينزل لكن ليس هذا المقصود توقع نزول الغيث موجود عند كثير من الناس القدامة أقوى مما عند الأرصال توقع المطر ومن الأشياء الماثورة ويعرفها كبار السن لما كان الناس يرون زروعهم عن طريق الثانية قبل أن تأتي الوسائل الحديثة كانوا في بعض الأوقات معينة من الشتاء إذا هبت الريح الجنوبية أوضعوا وتوقفوا عن السق لأنه 99% يغاثون مجرد ما تهب الهوى الجنوبية أو جنوبية غربية يفرحون ويستبشرون ويأتي المطار بي لماذا؟ لأنهم رأوا العلامات فليس هذا علم جزمي يقيني هذا شيء الشيء الآخر إنزال الغيف كيف يكون وماذا يكون وأين يكون بالدقيقة وماذا يكون بالدقيقة والثانية وما حجمه ما كل هذا تبقى أمور غيف حتى الذين عندهم الغيف مرتبط بال يعني الساعات المعينة والدقائق المعينة كما في بعض البلاد غير الصحراوية نجد مثلا في كثير من البلاد في أوقات معينة كل يوم بعد الظهر ينزل المطر إلا موسم معين شهر أو شهرين بحسب تفاوت المناطق لكن يبقى أمور أحيانا لا ينزل أحيانا يعني يقل عن العادة أحيانا يتفاوت نزوله من منطقة إلى منطقة أحيانا أيضا يرتبط الأمر ليس بقط بوقت, بوقت نزال الغيف بل أن الله عز وجل هو اللي دبر نزال الغيف لا يستطيع البشر أن يطلبوه فينزل الله عز وجل هو الذي ينزل الغيف متى شاء وكيف يشاء على تفاوت إنفذائل فالناس لا يستطيعون تقدير, يستطيعون تقدير نزال الغيف بدقة في الزمان ولا بدقة في المكان ولا بدقة في الكيفية ولا بدقة ولا أيضا يستطيع أحدا أنه متى, متى طلب الغيف جاء الله أزال هو الذي ينزل علمه عنده بالمقدار والزمان والمكان الثالث علم ما في الأرحام هناك من المفتونين أصحاب الاتجاهات العقلانية حتى ممن يدعون الإسلام ويجهلون أصول الشرع يقولون الآن استطاع العلم الحديث أن يعلم ما في الأرحام وهذا دليل على قلة الفقه قلة البصير علم ما في الأرحام يتفاوت منه ما يمكن أن تتناوله علوم البشر وهو ما تناوله بعض الأقدمين بعلومهم البسيطة وبعضهم يتفاوت حتى قبل ظهور العلم الحديث كان أهل الاختصاص من الأطباء أو النساء الموهوبات البارعات يكتشفن بعض الأشياء في الأجنة على وجه الإجمال وعلى وجه التغليب ويكتشفون هذه الأمور دون أن يعرفها غيرهم لكن هل هذا هو الذي في علم الغيب؟ لا العلم الحديث أيضا ظهرت وسائل وأجهزة تستطيع أن تكشف أشياء مما في الأرحام في وقت مبكر لكن هل هذا هو الذي خصصه الله عز وجل بعلمه؟ لا ما تناوله البشر بعلومهم فليس من الغيب خرج من كونه من علم الغيب يبقى ما في الأرحام من الأمر المستقبل حتى مما لم يتخلق الآن الله يعلمه في الأرحام التي لم تخلق الآن أيضا أرحام النساء التي تأتي بعد عشرات السنين الله يعلم ما فيه فليس المقصود يعني هذا التفسير الساذج هو علم ما في الرحم في وقت محدد لا يعني النطفه وما قبل النطفه النطفه في في في يعني والبويضه عند المراه وقبل ذلك ايضا او قبل ان تنشا ومنذ ان كانت البشرية في, في ظهر آدم والله عز وجل يعلم ما في الارحام لا يحدد ب ظرف يعني معين أو بطور معين ويبقى أيضا يعني الله عز وجل قد يهيئ سلطان للناس أن منها الآن أصبح مكشوف لم يعد غيب فلا يتناقض هذا مع الآية وهذا كثير من الأمور التي كانت غيب في السابق بل حتى فيما يتعلق بالمخلوقات هناك ما هو غيب غائب عن الإنس يدخل في علم الغيب عندهم لكنه ليس بغائب عن الجن لأنهم يرون ما لا نرى هناك ما هو غيب في حق الجن والانس ليس بغائب عن الملائكه الملائكه يطلعون على بعض ما في السموات والارض ما تطلع عين الانس والجن فهو غيب نسبي بالنسبه للانس ثم هو غيب نسبي بالنسبة للجن ثم هو غيب نسبي بالنسبة للملائكه الذين يطلعون اطلعهم الله على الغا على الغيب على بعض الغيب الذي لا نطلع عليه الملائكه يتفاوتون بل إن, إن الله عز وجل أطلع على نبي محمد صلى الله عليه وسلم من الغيب ما لم يطلع عليه أحدا من الخلق أجمعي ألا ترون أو ألا تلاحظون أن جبريل عليه السلام لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله إلى السماوات وقف عند حد قال أنا لا أستطيع تجاوز هذا الحد فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى مما ذهب جبريل فأطلعه الله على صدرة المنتهى وعلى أمور من الغيب لم يطلع غيرها عليه فإذا الغيب نسبي يتفاوت من آخر لآخر ومن وقت لوقت ومن ظرف لظرف ومن جنس لجنس من أجلس المخلوقات فكذلك ويعلمها في الأرحام لا يعني ذلك أن ما يطلع عليه بعض الناس مما في الأرحام يخرق هذه القاعدة فيبقى من علم الله مما في الأرحام ما لا يمكن أن يدركه بشر كذلك وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا لا يزال هذا من أسرار الغيب وكذلك في أي أرض تموت لا يزال هذا من أسرار الغيب نعم وقال الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو تقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة وفي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله ثم قرأ هذه الآية إن الله عنده علم الآية وخرج الآية وخرجه الإمام أحمد ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس إن الله عنده علم الساعة الآية وخرج أيضا بإسناده عن ابن مسعود قال أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم ما فأتيح كل شيء غير خمس إن الله عنده علم الساعة الآية قوله فأخبرني عن أماراتها يعني عن علاماتها التي تدل على اقترابها وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأحدثك عن أشراطها وهي علاماتها أيضا وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للساعة علامتين الأولى أن تلد الأمة ربتها والمراد بربتها سيدتها ومالكتها وفي حديث أبي هريرة ربها وهذا إشارة إلى فتح البلاد وكثرة جلب الرقيق حتى تكثر السراري ويكثر أولادهن فتكون الأم رقيقة لسيدها وأولاده منها بمنزلته فإن ولد السيد بمنزلة السيد فيصير ولد الأمة بمنزلة ربها وسيدها طبعا هذا جزء من تفسير النص وسيأتي أيضا زيادة تمثيل مثل هذا التفسير النصوص التي ترد في مثل هذه الأمور الغيبية قد تشمل عدة تفسيرات تكون كلها صحيح كلها صحيحة فيما يظهر فمثلاً ما ذكره العلم مما حدث في أوقاتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كثرت الفتوحات وكثرت الرق وكثرت النساء الرقيقات بين المسلمين حتى في أهد الصحابة فالذي حدث النهات النساء الرقيقات تلد أحراراً يلدن أحراراً آباءهم من الصحابة من العرب يلدن أحراراً وأيضاً حرات من البنات فعندما يردنها تكون هذه رقيقة عند سيدها وابنتها سيدة أميرة هذا ظاهر أيضا ظاهر هذا صورة منه والله أعلم لأن الحديث هذا مجمل ويشمل صور رديدة فيما يظهر والله أعلم أنه الآن أيضا حدث عندما يعني صار للمرأة سيادة غير طبيعية غير طبيعية صارت المرأة يعني لها ولاية, لها ولاية تكون مديرة تكون رئيسة قسم تكون وقد تشتغل بعض الأمهات عند ابنتها وهذا حدث عندنا في مجتمعنا كثير من البنات الموظفات تبرر أمها تشغلها عندها موظفة مستخدمة هذه صورة من الصور الله أعلم ما كانت يعني ثلث في أذهان الأولين أن النساء الصور تكون بهذه المنزلة بمعنى أنها تصل إلى حد أن تكون لها رئاسة وإمارة وولاية فتخدمها أمها أو ما في حكم أمها نعم وذكر الخطابي أنه استدل بذلك من يقول إن أم الولد إنما تعتق على ولدها من نصيبه من ميراث والده وإنها تنتقل إلى أولادها بالميراث فتعتق عليهم وإنها قبل موت سيدها تباع قالوا في هذا الاستدلال نظر قلت قد استدل به بعضهم على عكس ذلك وعلى أن أم الولد لا تباع وأنها تعتق بموت سيدها بكل حال لأنه جعل ولد الأمة ربها فكأن ولدها هو الذي أعتقها فصار عققها منسوبا إليه لأنه سبب عققها فصار كأنه مولاها وهذا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم ولده ماريتا لما ولدت إبراهيم عليه السلام أعتقها ولدها وقد استدل بهذا الإمام أحمد فإنه قال في رواية محمد بن الحكم عنه تلد الأمة ربتها تكثر أمهات الأولاد يقول إذا ولدت فقد عتقت لولدها وقال فيه حجة أن أمهات الأولاد لا يبعن وقد فسر قوله تلد, تلد الأمة ربتها بأنه يكثر جلب الرقيق حتى تجلب البنت فتعتق ثم تجلب الأم فتشتريها البنت وتشتريها البنت وتستخدمها جاهلة بأنها أمها وقد وقع هذا في الإسلام وقيل معناه أن الإماء يلدن الملوف وقال وكيع مناه سلد العجم العرب والعرب ملوك العجم وأرباب لهم والعلامة الثانية أن ترى الحفاة العراث العالة والمراد بالعالة الفقراء في قوله تعالى ووجدت عائلا فأغنى وقوله رعاء فبعا الحفاة العراث العالة تنطبق على معاني كثيرة يجمعها أمران أو صنفة الصنف الأول العراب فهم غالبا العراب العراب الجفات طبعا العراب غالبا توفر فيهم هذه الصفات من كل أمة والثاني الـ الـ يعني العالة أصحاب الفقر الذين ليس عندهم من أسباب الدنيا شيء تنقلب يوما, على يوماً الدنيا لهم يوم من الأيام تنقلب لهم فيصبحوا ممن يتباهون ويتبارون في البنيان وقوله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان هكذا في حديث عمر والمراد أن أسافر الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه وفي حديث أبي هريرة ذكر ثلاث علامات منها أن تكون الحفاث العرات رؤوس الناس ومنها أن يتطاول رعاء البهم في البنيان وروا هذا الحديث عبد الله بن, عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بوريدة فقال فيه وأن ترى الصم البكم العمي الحفاة رعاء الشاي يتطاولون في البنيان ملوك الناس قال فقام الرجل فانطلق فقلنا يا رسول الله من هؤلاء الذين نعت قال هم العريب وهكذا روى هذه اللفظة الأخيرة علي بن زيد عن يحيى بن عمر عن بن عمر وأما الألفاظ الأول فهي في الصحيح من حديث أبي هريرة بمعناها وقوله الصم البكم العمي إشارة إلى جهلهم وعدم علمهم وفهمهم وفي هذا المعنى أحاديث متعددة فخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكون, أس حتى يكون أسعد الناس حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع وفي صحيح بن حبان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقض الدنيا حتى تكون عند لكع ابن لكع وخرج الطبراني من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يغلب على الدنيا لكع بن لكع وخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة سنون خداعة يتهم فيها الأمين ويؤثمن فيها المتهم وينطق فيها الرويبضة قالوا وما الرويبضة؟ قال السفيه, السفيه ينطق في أمر العامة وفي رواية الفاسق يتكلم في أمر العامة وفي رواية للإمام أحمد إن بين يدي الدجال سنين خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وذكر باقي ومضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة فإنه إذا صار الكفاة العرات رعاء الشاء وهم أهل الجهل والجفاء رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا فإنه إذا رأس الناس من كان فقيرا عائلا فصار ملكا على الناس سواء كان ملكه عاما أو خاصا في بعض الأشياء فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم بل يستأثر عليهم بما استولى عليه من المال فقد قال بعض السلف لأن تمد يدك, يدك إلى فم التنين فيقضمها خير لك من أن تمدها إلى يد غني قد عالج الفقر وإذا كان مع هذا جاهلا جافيا فسد بذلك الدين لأنه لا يكون له همة في إصلاح دين الناس ولا تعليمهم بل همته في جباية المال واكتنازه ولا يبالي بما فسد من دين الناس ولا بمن ضاع من أهل حاجاتهم وفي حديث آخر لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها وإذا صار ملوك الناس ورؤوسهم على هذا الحال على هذه الحال إن عكست سائر الأحوال فصدق الكاذب وكذب الصادق وأثمن الخائن وخوّن الأمين وتكلم الجاهل وسكت العالم أو عدم بالكلية كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل فأخبر أنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وقال الشعبي لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما وهذا كله من انكلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور وفي صحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر مرفوعة إن من أشراط الساعة أن يوضع الأخيار ويرفع, الأش ويرفع الأشرار وفي قوله يتطاولون في البنيان دليل على ذم التباهي والتفاخر خصوصا بالتطاول, بالتطاول في البنيان ولم يكن إطالة البناء معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل كان بنيانهم قصيرا بقدر الحاجة وروا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان خرجه البخاري وخرج أبو داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرآ قبة مشرفة فقال ما هذه قالوا هذه لفلان رجل من الأنصار فجاء صاحبها فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه فعل ذلك مرارا فهدمها الرجل وخرجه, وخرجه الطبراني من وجه آخر عن أنس أيضا وعنده فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بناء وأشار بيده هكذا على رأسه أكثر من هذا فهو وبال وقال حريث بن السائب عن الحسن كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان رضي الله عنه فأتناول سقفها بيدي وروي عن عمر أنه كتب لا تطيلوا بناءكم فإنه شر أيامكم وقال يزيد بن أبي زياد قال حذيفة لسلمان ألا أسلم ألا نبني لك مسكنا يا أبا عبد الله قال لما, قال لما لتجعلني ملكا قال لا ولكن نبني لك بيتا من قصب ونسقفه بالبواري إذا قمت كاد أن يصيب رأسك وإذا نمت كاد أن يمست طرفي قال كأنك كنت في نفسي وعن عمار بن أبي عمار قال إذا رفع الرجل بناءه فوق سبع أذرع نودي يا أفسق الفاسقين إلى أين خرجه كله ابن أبي الدنيا وقال يعقوب بن, بن شيبة في مسنده بلغني عن ابن عائشة حدثنا ابن أبي شميلة قال نزل المسلمون حول المسجد يعني بالبصرة في أخبية الشعر ففشى فيهم السرق فكتبوا إلى عمر فأذن لهم في اليراع فبنوا بالقصب ففشى فيهم الحريق فكتبوا إلى عمر فأذن لهم في المدر ونهى أن يرفع الرجل سمكه أكثر من سبعة أذرع وقال إذا بنيتم منه بيوتكم فابنوا منه المسجد قال ابن عائشة وكان عثبة بن غزوان بنى مسجد البصرة بالقصب قال من صلى فيه وهو من قصب افضل افضل ممن صلى فيه وهو من لبن ومن صلى فيه وهو من لبن خيرا ممن صلى فيه وهو من اجر وخرج ابن ماجه من حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس في المساجد ومن حديث, ابن ومن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراكم ستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن رضي الله عنه قال قال لما بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد قال ابنوه عريشا كعريش موسى إلا للحسن وما عريش موسى قال إذا رفع يده بلغ العريش يعني السقر محسنت فارك في هذه المنصوص والأثار إشارة إلى كثير من العلامات علامات الساعة على سبيل التفصيل فمثلا التطاول في البنيان جاء في حديث جبريل عليه السلام ثم الكلام عن لأصحاب الدنيا لكع باللكع وهو الرجل الأحمق الذميم أو الوضيع اللئيم الجاهل يصبح صاحب أموال ويصبح صاحب دنيا وإلى آخره ثم أيضا الإشارة إلى نطق السفيه والرويبضة نطق السفيه بالعامة وكلام الرويبضة والفاسق وإذا وسد الأمر إلى غير أهله وكذلك أن يسود كل قبيلة منافقوها وإن كان في الحديث ضعف وأن يوضع الأخيار ويرفع الأشرار كل هذه علامات مطلقة ليست مقيدة بزمن وإن كانت قد تكون في زمن أكبر من الآخر أو في ظرف من الظروف أشد من الظرف الآخر كذلك التباهي بالمساجد ووضع الشرفات بعض الناس يظن هذه من خصائص زماننا هذه الأمور كلها واقعة الآن لكن هل هي محدودة بهذا الزمان؟ قد يقع بعدها؟ ما هو اشد فمثلا الصحابه رضي الله عنهم استكثروا البناء المرتفع بالطين كما ورد في سياق قصه الذين بنوا بالشعر ثم بالقصب ثم بالمدر المدر هو الطين ويعتبر هذا نوعا من التطور اللي يعني الذي اخوف بعض الصحابه والذين بنوا بالطين بعضهم جعل بيته عالي وهو بالطين فاعتبره هذا نوع من التفاخر بالبنيان والتطاول في وقتهم في وقت الصحابة كذلك جاء من بعدهم مدى الناس يبنون بالآجر والحجر ورفعوا القصور وصار لهم من أكثر من دور أكثر من يعني دور واحد هذا يعتبر تطاول إذن هذه المسائل كلها حدث منها من كلها نماذج قبل الآن لكنها الآن شد من ذي قبل فمثلا كلام الرويضة الرويضة تتكلم حتى في عهد الصحابة وساد الناس السفيه حتى في عهد الصحابة وشاد المنافق او من يظهر عليه نفاق وفسق وفجور حتى في عهد الصحابة يعني لما حدثت الفتنة على عثمان من الذين تصدروا وتولوا مقابلين للأمور فيك الفاترة العصيبة هم صحاب الفتنة الرويضة كان أعرابي يقول على عقابه يقوم في المسجد ويهدد الناس والصحابة ساكتين ما قبلوا ينسون شيء في مسجد المدينة بعد ما قتل عثمان من أدفى الخلق في دينه وفي دنياه لا دين ولا دنيا إسقام مع الغوغة وصى الرأس وقتلوا عثمان ولما قتل عثمان سيطروا على المدينة أيام حتى كانوا يحيطونها بحرس كان الصحابة عليهم الحرس معهم سيوفهم لا يصلون مع الجماعة إرهابا للصحابة تكلم الروايد الله تكلم السفي في أمر العامة لذلك الوقت يعني ذلك أن نقصر هذه العلمات الصغرى على زمن من زمن فما من زمن خاصة في أحوال الفتن والضعف عند المسلمين إلا ووقع نماذج مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور ومن غيرها مما جاء ذكره تطاول في البنيان وان كان الآن أمر أخذ شكل مروع لم يكن يتصور في ذلك تلك الأجيال الأولى الآن كم من دور يستطاولون في البنيان أدوار في, يعني في بلاد الإسلام في بلاد الحرمين فهذه يعني لا شك أنها أظهر مما قبلها لكن مع ذلك تفسير الصحابة والتابعين وثلف الأمة في عصورهم لهذه الأمور لا يستهم به لا يقال والله هذا تفسير ساذج وأنهم ما أدركوا هذه العمارات التي موجودة وإلا لما قالوا لا هم في وقتهم حصل هذا لكن بشكل نسبي حصل هذا بشكل نسبي فلا نستهين يعني بتفسيرات السلف لهذه الأمور فساد بعض القبائل المنافقوها قبل الآن ووضع الأخيار ورفع الأشرار في فترات كثيرة من التاريخ حتى سيطر على بي بي يعني بلاد من خيار بلاد المسلمين في مصر والشام والجزيرة العرب سيطر عليها طغام الباطنية يجمعون كل أوصاف الرذائل في العقيدة والأخلاق والآداب وكل شيء وسيطر بل إنهم حكموا مئات السنين ما هي مسألة عشرات؟ مئات السنين في بعض البلاد الإسلامية ووضع الأخيار وروفع الأشراب في مصر كان كان العالم من أهل السنة يقتل بتهمة أنه تل الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فتج صلاح الدين الأيوبي وما قفز وراء الحجز راح يصلح الأمة أجلس عشرات السنين وهو يهيل أمة للجهاد يهيل أمة للجهاد عشرات السنين والاستعداد الجهاد في ذلك الوقت أسأل من الآن ما رأى يقفز على الحجز حتى أصلح الأمة حتى أبعد هذه المظاهر حتى رفع الأخيار ووضع الأشرار وطرد الباطنية ومكن أهل السنة من المساجد ومكنهم من الدروس وظهر جيل على العلم الشرعي وعلى التقوى والصلاح والاستقامة بعد ذلك نشأ من هذا الجيل وناس يستحقون أن يجهل أما كما يفعل بعض الناس الآن يقفز على الحواجز الشرعية والطبيعية والجغرافية وجميع الحواجز يقولوا روح يجاهد نعم الجهاد حق واجب اليوم واجب فرضا على الأمة يجب أن تجاهد لكن كيف تجاهد بدل ما تروح هذه الطاقات هدر يجب أن تصخر هذه الطاقات في تهيئة الأمة للجهاد تهيئتها للجهاد ويعني الموقضات للجهاد الآن قامت قامت الموقضات للجهاد والبرات كلها قامت وآخرها الحدث الجسيم الذي قتل فيه الشيخ أحمد ياسين هنأعتبر هذا من موقضات الجهاد وربما يكون أشد من الحرب على فانستان وأشد من الحرب على العراق على شدتها قتل رجل واحد لأن طريقة القتل هذه بهذا الاسلوب والاسفزازي يابد أن يكون ما بعده لإذن الله من النتائج التي نرجو أن تكون حميدة وربما ضارة النافعة وستحدث عن هذا بإجاز بعد أن ننتهي من القراءة أقول أن هذه الأمور كلها حدثت وأمثالها حدث في فترات من الزمان تباهي بالمساجد وليد عصرنا في عهد الأتراك آخر عهد الثولة التركية صار تباهي عجيب لا. إلى الآن على ما عندنا من الاهتمام بالمساجد إلى الآن لم نصل إلى ما وصل إليه الأتراك التباهي بالمساجد والدليل على هذا المساجد الموجود في إسطنبول الآن وفي بلاد تركي وقبلها في الأندلس المساجد في الأندلس إلى الآن ما وصل الناس إلى مثلها في الزخرفة والفخامة وعلى آخر يعتبر هذا مظهر خضاري لكن من ناحية الشرعية هو دليل على الله في الأمة ما مظهر خضاري حقيقة في المعنى الشرع الدقيق المظهر الخضاري يكون في زخرفة في إحياء القلوب في إسعاد الناس السادة البشرية بدين الله ما هو في بوية وزخرفة ورخامة هذا يزيد النفوس شقاء ويزيد قلق ويبعد الناس عن الورع والخشوع وكما ترون لما صارت المساجد الآن منقوشة وفرشها منقوشة ومضاءة وكما ترون كانها أثث ملوك في المسجد ضاع الخشوع وضاع الهدوء وضاع الزهد وضاع كل شيء له ضريبة الإنسان محدود إذا استهوته البهارج ما كان لقلبه مكان للمعاني معاني كلام الله ومعاني الدعاء ومعاني الأثار الإيمانية لهذه الأسباب هل إنسان محدود؟ إذا وضعت عنده أمامه هذه الإنارة الفاضحة الصارخة حتى في البيت الحرام إنارة صارخة وألوان وأشكال وهيئات وجوالات وهموم خلاص أشبقي الإنسان توازعته الدنيا تمزقت تمزيقا حتى في بيت الله فإذن يمغي أن لا نبالغ وأن الناس بأن لا يبالغ وأن تكون الألوان مبسطة والفرش مبسطة والأثاث ما يكون بهذا الشكل الملفت يعني نتمنى لو نرجع إلى بعض الأساليب القديمة تكون مصاحف في رفوف في الحيطان على كما في أنماذج موجودة الآن على العمد ونستريح من مثل هذه الرياش وكأننا في فناتق فعليه حال أقول هذه الأمور والشرافات كذلك وجدت في المساجد ابن عمر رضي الله عنه ورأى شرافات في ذاك الوقت ونبه إلى أن هذا من الأمور تشبه الكافرين الشرافات هي وضع الشرف على البناء المساجد والبيوت وأشوف كثير من الناس يشرف المساجد فأدخل في الشرافات الزخرفة على أي حال إذن الخلاصة أن مثل هذه الأمور لا ينبغي أن نجعلها يعني محدودة بزمن أو مكان أو بجيل دون جيل لكنها في زماننا أظهر وأبلغ وأبين يقول هل ما ذكر من الحديث التي تبين أشراط الساعة يلزم من ذلك تحريم فعل ما كان من أشراط الساعة كالتطاول في المليان ونحوه لا, لا يلزم التحريم إنما غالبا غالبا يكون هذا إما أن يكون مذموم ودرجات الذم تتفاوت وإما أن يكون ترق ذلك من باب الزهد والورع والذنب لا يعني التحريم مطلقا والله عز وجل ذنب الدنيا كلها والنبي صلى الله عليه وسلم حقر الدنيا ولا يعني ذلك وما ذلك أمر بالسعي في الأرض وأمر بعمارة الدنيا لكنها مذمومة بإزاء الآخرة ومذمومة إذا لم تسخر فيما يرضي الله عز وجل التطاول في البنيان غالبا يكون المقصد فيه المباهات والاغترار ببهرج الدنيا المباهات والاغترار ببهرج الدنيا وهذا وجه من وجوه الذنب هذا سبق الكلام السؤال سبق الكلام في موضوع لكن لا ما نعيد زيادة الإضاحة يقول هل يجاب على من قال أن الطب يعلم ما في الأرحام أن هذا لا يكون إلا بعد الشهر الرابع سبق الإشارة إلى شيء من هذا وهو أن ما ذكره الله عز وجل في كتابه وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أن علم في الأرخام من خصم من الغيب راجع إلى ما لا يكون من مدارك البشر أما ما يكون من مدارك البشر أو سيكون من مدارك البشر في مستقبل الزمان للعلم فهو يخرج عن كونه غيب كلما أدرك البشر شيئا أعطاهم الله عز وجل من العلم به وهو مغيّو عن من قبلهم أصبح في عالم الشهادة ولم يعد من عالم الغيب ولذلك فإن ما في الأنفحهم ينطبق على وضاع كثيرة من ذلك ما سيخلق ولو بعد حين ما سيخلقه الله عز وجل ويكونه ولو بعد حين ما لم يتكون الآن فهو يدخل مما في الأرحام فكما أن الله عز وجل جعل ذرية بني آدم في ظهورهم حتى ما لم يتكون فكذلك الله عز وجل جعل ذريت بني آدم في أرحام النساء ما تكون منها وما لم يتكون فإذن علم الأجنة علم واسع ومنه ما يدركه العلم الحديث ومنه ما لا يدركه فالآية والحديث يتعلق فيما لا يدركه العلم الحديث أما ما أدرك بعلم علمه الله للبشر فلم يعود من أمر غير فلا يرطب بالشهر الرابع ولا بغيره يقول كثرة الفتن في هذا الزمان كثرة الفتن في هذا الزمان تصيب بعض بالتبلد والضعف والركون على بعض النصوص مثل خروج المهدي ونزل عيسى لمريم عليه السلام نعم هذا دليل ضعف في الإيمان من ناحية أو هو دليل قلة الفقر من ناحية أخرى بعض الناس يكون عنده قوة إيمان لكن ما عنده فك وقد يجتمع الأمران كثير من الذين تتعلق نفوسهم بأمور غير مشروعة مثل ابدعاء أن فلان هو المهدي أو أن المهدي حي أو أنه موجود أو أن هذا زمان على سبيل الجزم كل هذا من الرجم بالغيب ومن الافتيات على الشرع ومن القول على الله بغير علم ومن الدجل فلذلك ينبغي أن نحذر ونحذر مما يقع في قلوب كثير من الناس وعلى ألسنتهم من دعوة أن المهدي موجود المهدي ما يمكن يكون موجود ويخفى هذه, هذه, هذه من خرافات الأمم ومن خرافات الرافضة أن يكون هناك مهدي موهوم يزعل أنه موجود ولا نراه هذا لا يمكن والمهدي الوارد في السنة على صنفين المهدي بمعنى من يهديه الله عز وجل إمام يكون فهذا ربما يكون غير المهدي الأكبر اللي هو في آخر الزمان فهذا قد يكون خرج وانتهى قد يكون عمر بن عبد العزيز قد يكون أحد الأئمة أحد الصلاطين الذين يعني انشتهروا بالعدل والخير والمهدي المهدي المعرف بأل اللي هو المهدي الذي يخرج مع علامات الساعة الكبرى وهو اللي التعلق فيه نفوس كثير من ضعاف الإيمان وقليل الفقه هذا لا يمكن أن يدعي أحد أنه موجود أو أنه خرج وما ورد فيه من الصون صحيحة تتنافى مما قالوه أولاً هو يهديها الله في ليلة كان رجلاً عادياً لم يكن يعرف بالصلاة يشتهر به ثم يهتدي في ليلة والأمر الثاني أن اسمه معروف ونسبه معروف في عائلة معروفة لا يمكن أن يكون مغيب كما يفعل بعض الناس بعض الجهلة يدعون أنه موجود في الكويت أو موجود في الطائف وموجود في المكان الفلاني والفلاني كل هذه دجل من عبث الشيطان بهم ويجب أن نحذر من هذه الـ الـ الـ الـ الأسليب وهذه المسالك الخطيرة على الناس في دينهم سمعت وربنا سمعت المثلي من, من ثقات أن هناك ناس من جهلة في الأعراب الذين يدعون التدين يدعون العلم يأخذون البيعة لمهدي في بلد أخرى من هو هذا؟ وهل الآن الله عز وجل الدين إلى يكون ينسب إلى ناس في كهوف ومغارات؟ هذا لا يمكن ويتنافى مع ظهور الدين وعلى نصر السنة فعلى هذا يمرغ من مثل هذه المسالك أما تعلق هؤلاء بالمهدي ونسو العسى بمعنى أنهم يجعلونه يعني أو تتعلق نفوس بأشخاص معينين ويزعمون أنهم هم فهذا لا شك أنه ضاطر أيضا التسليم للأحداث والإحباط الذي يحصل لبعض الناس انتظارا للمهدي أو لأشراط الساعة كل ذلك من تثبيت الشيطان ويتنافى مع ما أمر الله به من إقامة الدين وإبهار شعائر الإسلام والدعوة الله والجهاد في سبيل الله والأمر معروف أن المنكر وجهاد المشركين باللسان واليد والقلوب ونحو ذلك مما أمر الله به يتنافى مع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأصى به في الحديث الصحيح أنه إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها إذن هؤلاء دين قاعدوا هؤلاء قاعد بهم الشيطان بدعوة أنهم ينتظرون الساعة في أقرب وقت الساعة لا يعلمها الله عز وجل ولا يجليها لوقتها إلاهم ومع أن القراء والعلامات وبوادر الحتن ظهرت إلا أنه لا يعني هذا قرب الساعة زمنيا فربما القرب يعني بمعنى بعجادنا نحن فربما القرب الزمن يعتبر مئات السلي وأحداث الساعة من تأملها يجد أنها تكون بوسائل ذير الوسائل المتطورة الحديثة فهذا يعني والله أعلم ما ستأتي أحداث تقضي على الوسائل العلم الحديث ولا يبقى عند الناس إلا الخيل والسلاح الأبيض والصيوف وجيوش أمام رجال أمام رجال أما هذا السلاح الشيطان سلاح الكفار اليهود والنصارى والمشركين هذا والله أعلم أنه سيتدمر يدمر بعضه بعضا والله أعلم لكن نصوص الأحاديث تشير إلى هذا لا نتكاهل من عندنا أو نتوقع يعني الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي اعتمن على الغيب تدل على أن أحداث الساعة لا تكون في مثل هذه الظروف الأحداث الحقيقية الكبرى إنما والله أعلم تكون بعد أحداث جساء الله أعلم متى تكون وكيف تكون وإلى متى هذا كله غير ربما بين وبين الساعة مئة السنين الناس في عهد في, في آخر القرن الأول توقع منهم من توقع أن تكون الساعة في آخر القرن الأول ثم في رأس كل مئة يصيب الناس شيئا من التوقعات ثم في رأس الألف حصل من التوقعات وتكاهنات مثل ما حصل في وقتنا الألف هجرين ثم مضت السنين ومضت ومضت عام الالفين الميلادية يعني أرجف الناس وأصيب كثير من المسلمين ضعاف الإيمان بما أصيب, أصيب به الكفار من توقعات وثكهنات على أن الدنيا ستنتي وتبقى ملاح من الساعة إلى آخر. كل هذا لا يجوز ولا يمتع المسلم يتعلق به لأنه هام الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين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 هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية عكلمة ابن خالد عن ابن عمر وخرجه مسلم من طريقين آخرين عن ابن عمر وله طرق أخرى عنه وقد روي هذا الحديث من رواية جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم وخرج حديثه الإمام أحمد نحسنت قبل أن يشهع أشهد الشيخ في شرح الحديث أحب أن ننبه على قواعد مهمة جدا في هذا المقام وأغلبها مستمد من كلام الشارح رحمه الله لكني أراها بمثابة الموازين التي يجب أن نصطحبها في فهمنا لما سيأتي كالمعتاد أولا هذه أركان الإسلام تجمع المسلمين وأيضا هي من الأصول القطعية لا خلاف فيها ولهناك من دعا أن أركان الإسلام تزيد عن هذا الأدد أو تنقص إلا من باب التجوز في مفهوم الأركان من باب التجوز والتوسع في مفهوم الأركان فمثلا منهم من أدخل الجهاد والأمر المعروف أنه منكر أنها من أركان الإسلام لكنها من باب التجوز من هذا من باب يعني إلحاق الواجبات بعضها ببعض وإلا فالأركان هي هذه الخمسة كما أن أركان الإيمان هي الستة ولذلك ينبغي أن نعتاد ونعود شبابنا ونعود أفراد المسلمين على الكزام الألفاظ الشرعية فما يأتي أحد ويدعي أنه هناك ركن سادس وركن سابع وأن تجوز بعض علماء السلف في السابع لأنه نقول هذا واجب مواجبات الدين لكن ما نسميه ركن ما نسميه ركن هذا أمر الأمر الآخر أن كل ركن هذه الأركان سواء أركان الإيمان أو أركان الإسلام له شروط وله نواقف بنصوص قطعية أخرى ولا بد عند فقه هذه الأركان أن نستذكر الشروط وأن نستذكر النواقف فأولا نأخذ على سبيل المثال من أركان الإيمان الإيمان بالرسل فلو أن إنسان قال أنا أؤمن بأركان الإيمان وأعترف بها ثم شك في رسالتي أحد النبيين وأكثر ما يكون الشك عند بعض المعاصرين والعقلانيين حتى بعض المفتونين قديما الشك في نبوة عيسى عليه السلام وأنا سمعت أحد المفتونين جاءنا في هذا البلد وجاء مدرسا مع الأسف لكن يعني اكتشفت آراء الخطيرة فأرغي عقده أنا سمعته ويدرس ويزعم أن عيسى ليس نبيا ولا رسولا وإنما هو رجل مصلح مجدد في ديانة عيسى قلنا له الله عز وجل وصفه بأنه نبي ورسول قال هذا وصف لغوي مثل ما تسمي مبعوثك رسول تبع الشخص طول هذا رسولي أرسلته إليك. شوفوا كيف الفتنة وأصر على هذا وحاورناه كثيرا أصر طب هذا ما آمن ما, ما, ما آمن بالركنة الثالث من أركان الإيمان والرابع ما صدق به لأنه اختل عنده الإيمان وهو يدر أنه يؤمن بالأطلان الإيمان الستة لكن نقضى إيمانه بجهده لرسالة رسول ونبي من الأبي نخرج إلى المثال في أركان الإسلام إنسان قالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن الرسالة لم تنتهي لا بد في العصر الحديث من رسالة أخرى كما قال محمود طاها الهالك الذي قتل في السودان بسبب هذه المقولة قتل مرتد النساء الله العالم أكثر من عشرين سنة فالرسالة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت وأن المسلمين بحاجة أو البشرية كلها بحاجة لرسالة ثانية رسالة الإسلام المدنية المتحضرة وأن شاء لهذا مذهب وله دعاة وفق كتب في هذا كتب وادعى إنه الحق حتى استتيب ولم يتب إلى أن قتل آخر لحظة وهو يستتاب فمات على مدائه هذا ما شهد أن محمد رسول الله على وجه الصحي أيضا الذين يقولون نحن نشهد أن لا إله الله وبعد ذلك يدعون غير الله سبحان الله أتوا بالناقض ومع ذلك الآن يعني يدعي لهم من يدعي لأن هؤلاء مسلمين لأنهم يشهدون أن لا إله الله ومحمد رسول الله في أمن الفئات المشهورة لا يكاد خاصهم وأعامهم إلا النادر والنادر لا حكم له يخلوا من أن يدعوا غير الله يا علي يا حسين يا عباس يا فلان يا فلان ثم يدعي من يدعي لهم أنهم يقولون لا إلهي الله ومحمد رسوله هؤلاء دخلوا الإسلام مع النافذة وخرجوا مع الباب دخلوا من النافذة لأنهم أهل هواء وخرجوا من الدين مع باب واسع وهو أعظم المخارج وهو الشرك هذا حاصل ومع ذلك يأتي متحذل من بعض شبابنا يقول والله أنتم تظلمون هؤلاء وهم يشهدوا إلا إلى الله وأن محمد رسول الله نقول نعم شاهدوا بها ونقبوها ما نفتر عليهم نسمعهم ونراهم يرويج تسنكر عليهم إذا كانوا في موطن عز لهم ينبغي أن نفهم أن أركان الإسلام كلها فالصلاة لها شروطه ومن شرطها الطهارة واحد يصلي بلى طهارة يقول أنا صليه. أنا أقمت أركان الإسلام نقره على ذلك صلى بلا طهارة عامدا هل نقر على ذلك ويمكن يدعي أنه يقيم أركان الإسلام الخامسة وهكذا بقية الأركان كل ركن له شروط ولوازن تلزم من صحة الركن وكل ركن له نواقض إذا ارتكبت اختل القول أو الاعتقاد بهذا الأمر والعمل به ثم أيضا إما ينبغي أن نفهم أن أركان الإيمان وأركان الإسلام يزول الدين بزوالها أو بزوال أحدها أما أركان الإيمان فإذا زال أحدها أو اختل اختلت كلها لكن ما يقول بعضهم أنه هي كالبناء لو أخذت عمود وعمدين بقي البناء نقول لا بالنسبة لأركان الإيمان بالذات لو اختل واحد يعني بمعنى سقط وهو فقط نقص, نقص يرد لكن لو سقط, سقط في الأركان كلها ضقي أركان الإسلام أيضا الصحيح انها تزول بزوالها جميعا لو ان انسانا قال انا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وعد اركان الاسلام كلها لكنه لم يعمل بها كلها لم يعد يشهد ان لا الله محمد رسول الله بلسانه مره اخرى ولم يعد يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج فهذا ليس بمسلم هذا اعرض اعراضا كليه نسال الله العافيه هذا ليس بمسلم لكن بطل بالنسبه لاركان الاسلام اركان الايمان اتفقنا على انه انهد منها ركن انهدمت كلها لأنها علم الاعتقادية أركان الإسلام عملية وإن كانت تنبني عن الاعتقاد لكن اعتقاد أمره إلى الله عز وجل لا نعرف عن ما في قلوب العباد لكن الظاهر إذن أركان الإسلام إن, إن, إن زالت جميعا عند الإنسان بمعنى لم يعمل بشيء منها لم يعد مسلما وإن ادعى ذلك مجرد دعم لكن لو أن الإنسان عمل ببعض أركان الإسلام ولا يعمل للآخر ما حكمه لعليه جمهور السلف أن من اختل عنده الركم الأول والثاني لم يعود مسلما مطلقا وهذا هو الراجع وارتدل عليه الدل من اختلت عنده شهادة الليلة الله محمد رسول الله فهم ارتد من اختلت عنده الصلاة لم يصلي أبدا وهو غير مسلم أما في الركم الأول فلا خلاف أما الركم الثاني فوجد خلاف ضعيف عند السلف وهو الإقامة الصلاة الذي ترك الصلاة بالكلية تركها أعرض عنها بالكلية سواء اعترف بها ولم يعترف هذا الراجب والجمهور السلف والذي تقتضيها الأدلة والذي عليه عامة الصحابة أنه ليس موسي أما إذا صلى أحيانا ولو كان صلاةه أقل من الترك فهذا في خلاف بقية الأركان أيضا محل خلاف يعني بعضهم يقول كل كان يختل الإسلام بتركه واحد منها ما عاد الحج وبعضهم يقول كلها تختل ما عاد الحج والصوم وبعضهم يقول ما عاد الحج والصوم والزكاة طيب أمر آخر يتعلق بالحكم بأداء هذه الأركاء وهو التفريق بين الأداء وبين الإقامة إقامة الشيء وبين أدائه فرق بين إقامة الصلاة وبين أداء الصلاة فرق بين إقامة الصيام وبين أداء الصيام مالا أخير فإقامة الصلاة هي التي ينبني وإقامة الصيام وكذلك بقية الأركان الإقامة إقامتها يعني على الوجه الصحيح الكامل هي التي ينبني عليها الثواب وينبني عليه الوعد وينبني عليها الفضل وينبني عليها الأجر وينبني عليها الثمرة الثمرة لأعمال لأركان الإسلام خاصة في الصلاة ثمرة في الصلاة التي ذكر الله عز وجل وأنها تنهى أنفح شيء والمنكر والتي ذكر نبي صلى الله عليه وسلم أنها قرة عين وأنها علامة السعادة وهنا أمن المسلم كل هذه إنما تتحقق بإقامة الصلاة على وجهها لا مجرد الأداء الأداء أمر آخر سيأتي الكلام عنها إذن المطلوب من المسلم والمشروع له أن يقيم الصلاة بشروطها وواجباتها وأركانها وبخشوعها وبيديها على الوجه المطلوب شرعا وبهذا يكون لها الثواب وتقبل ويكون لها الثمر في حياته في قلبه وجوارقه وفي سائر أمور حياته أما القدر الثاني وهو مجرد الأداء هذا يسقط به الواجب لكن قد لا يكون معه قبول قد يكون لا يكون معه إجزاء قد لا, قصدي لا, يكون لا يكون معه قبول قد لا يكون معه ثواب وإن أجزاء يجزئ لكن لا قبول معه غالبا أو لا يقبل لن يسير منه وقد لا يكون له ثواب أو يكون ثواب من ثوابه يسير جدا أو أيضا لا, لا يرى الإنسان آثار هذه الأفتان في حياته اليومية نظرا لأنه لم يقيم الأركان على وجهها إنما أداها أداء يبقى, به يبقى له فيه أصل الإسلام فقط نعم وقد سبق في الحديث الذي قبله ذكر الإسلام والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس فهي كالأركان والدعائم لبنيانه قد خرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة ولفظه بني الإسلام على خمس دعائم فذكره والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه ودعائم البنيان هذه الخمس فلا يثبت البنيان بدونها وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان فإذا فقد منها شيء نقص البنيان وهو قائم لا ينتقض بنقص ذلك بخلاف نقض هذه الدعائم الخمس فإن الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير إشكال وكذلك يزول بفقد الشهادتين والمراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله وقد جاء في رواية ذكرها البخاري تعليقا بني الإسلام على خمس إيمان بالله ورسوله وذكر بقية الحديث وفي رواية لمسلم على خمس على أن يوحد الله وفي رواية له على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وبهذا يعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام كما سبق تقريره في الحديث الماضي وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وروي مثله من حديث بريدة وثوبان وأنس وغيرهم وخرج محمد بن نصر المروزي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تترك الصلاة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاط ولا يثبت إلا به ولو سقط العمود لسقط الفسطاط ولم يثبت بدونه وقال عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وقال سعد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما من تركها فقد كفر وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا ترك كفر غير الصلاة وقال أيوب السختياني ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف وهو قول بن المبارك وأحمد وإسحاق وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم وقال محمد بن نصر المروزي هو قول جمهور أهل الحديث أي حال مما ينبغي تنبه له أنه في مثل هذه الأمور التي تتعلق بفقه نصوص الآيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق باستنباط القواعد والمناهج العامة في الدين من السنة إذا أطبق أهل الحديث على شيء فعلي كذا وإن خلفهم غيرهم من الفقهاء ومن دونهم ممن ليس لهم بصر أو سعة في الحديث أهل الحديث إذا اتفق رأيهم على أمر فستمسك به لأنهم أكثر إحاطة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر فقها لها وأحرص على السمسك بها وأن لأنهم هم أهل الحديث هم الذين رسموا مناهج الدين المستمد من الكتاب والسنة هم الذين رسموا مناهج الدين فاتفاق أهل الحديث بجملة أو أئمة أهل الحديث على مثل هذا القول وهو القول بكفر تارك الصلاة بالكلية مبني على إدراكهم وإحاطة بنصوص في ذلك والنصوص التي وردت في التأكيد على كفر تارك الصلاة تصل إلى حد التواتر في مجموعها على الأقل التواتر المعنوي تواتر المعنوي نعم وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف وهو قول ابن, وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم قال محمد بن نصر المروزي هو قول جمهور أهل الحديث وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمسة عمدا أنه كافر بذلك وروي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه وهو قول, قول بن حبيب, حبيب من المالكية وخرج الدار وخرج الدار قطني وغيره من حديث من حديث ابي هريره قال قيل يا رسول الله الحج في كل عام قال لو قلت نعم لوجب عليكم ولو وجب عليكم ما اتقتموه ولو تركتموه لكفرتم وخرج اللالكائي من طريق مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد عن عمر بن, عن عمر بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ولا أحسبه إلا رفعه قال عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام شهادة الله لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضان من ترك منهن واحدة فهو بها كافر حلال الدم وتجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه وتجده كثير المال فلا يزكي فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه ورواه قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد موقوفا مختصرا ورواه سعيد بن زيد أخو حماد عن عمر بن مالك بهذا الإسناد مرفوعا وقال من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل وقد حل دمه وماله ولم يذكر ما بعده وقد روي عن عمر ضرب الجزية على من لم يحج وقال, وقال ليسوا بمسلمين وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن تارك الزكاة ليس بمسلم وعن أحمد رواية أن ترك الصلاة والزكاة خاصة كفر دون الصيام والحج وقال ابن عيينة المرجئة سم سم سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس سواء لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر وبيان ذلك في أمر إبليس وعلماء اليهود الذين أقروا بنعة النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه وقد استدل أحمد وإسحانه طبعا هذا ناتج كلام المرجع هم تدرجوا إليه ما عن اعتقادهم عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان وهذا أمر دخل في لوازم القول ثم بعد ذلك التزموا بمعنى أن أصل مقولة المرجعة كانت فقط في مسمى الإيمان ثم عنها تفر عنها القول بعدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان ومن الأعمال أبكان الإسلام فسموا ترك الأركان كبائر سموه ذنوب في حين أنه وردت في النصوص ومقتضى يعني الحاق الأعمال بالإيمان فهذا يرجع إلى درجة العمل فإذا كان العمل رك من أركان الدين فإن تركه مخلم بالإيمان نفسه مخلم بالدين نفسه وليس مجرد ذنب أو كبيرة فترك الصلاة عند المرجئة ذنب وكبير من الكبار لكن على القاعدة الشرعية وعلى اللي أخذت المقتضى النصوص وهي دخول الأعمال في مسمى الإيمان فإن الصلاة كما أنها ركن من أركان الإسلام فهي كذلك داخلة في مفهوم أركان الإيمان بعمومها ولذلك فإن ترك الصلاة مخل بالإيمان وليس فقط منكس مخل بالإيمان وليس فقط ناقض للإيمان وليس منقص فإذن القامة قالت المرجعة يعني سببها في هذه المسألة وغيرها من الأسبوع الأمور الأخرى التي تفرعت فيما بعد حتى جعلوا يعني الأعمال كلها خارجهم مسمى الإيمان ناتجة عن تعريفهم للإيمان بأنه مجرد التصديق أو التصديق والقاض فأركان الإيمان ليست من التصديق ولا من التصديق والقول إلا شهادة الله محمد رسول الله ومع ذلك لها جانب اعتقادي وقولي أعملي وهذا لازم لجميع البدع ما من بدعة قال بها أصحابها إلا وتبدأ في البداية صغيرة في أصل واحد أو أصلين أو ثلاثة ثم تتجاربهم الأهواء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يتجارب الكلب بصاحبه حتى تكون بدعتهم شاملة لأعظم الدين أو لأكثر الدين أو كل الدين بحسب نوع البدعة وعلى هذا فإن بدعة المرجعة توسعت حتى دخلت عليهم في كثير من جوانب الدين فأدى ذلك إلى الاستهانة بالدين وفتح باب الإعراض والدفاع عن المعارضين عن دين الله بدعوا أنه لا يزالون على أصل التصديق إلى آخره مما نتج عنه سعت هذه البدعة حتى صرف سمة من سمات المجتمع المسلم أو المجتمعات المسلمين في عصرنا الحاضر نعم قد استدل أحمد وإسحاق على كفر تارك الصلاة بكفر إبليس بترك السجود لآدم وترك السجود لله أعظم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار واعلم أن هذه الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض وقد روي أنه لا يقبل بعضها بدون بعض كما في مسند الإمام أحمد عن زياد بن نعيم الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع فرضهن الله في الإسلام فمن أتى بثلاث لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت وهذا مرسل وقد روي عن زياد عن عمارة بن حزم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروي عن عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدين خمس لا يقبل الله منهن شيئا دون شيء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالجنة والنار والحياة بعد الموت هذه واحدة والصلوات الخمس عمود الدين لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة والزكاة طهور من الذنوب ولا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة فمن فعل هؤلاء ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدا لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة فمن فعل هؤلاء الاربع ثم تيسر له الحج فلم يحج ولم يوصي بحجه ولم يحج ولم يح ولم يحج عنه بعض اهله لم يقبل الله منه الاربع التي قبلها ذكره ابن ابي حاتم وقال سألت ابي عن فقال هذا حديث منكر يحتمل أن هذا من كلام عطائن القرثاني قلت الظاهر أنه من تفسيره لحديث ابن عمر وعطاء من, جلة وعطاء من جلة علماء الشام وقال ابن مسعود رضي الله عنه من لم يزك فلا صلاة له ونفي القبول هنا لا يراد به نفي الصحة ولا وجوب الإعادة بتركه يعني قصدنا صلاة له هذا يعني مثل هذا اللطب كثير في ألفاظ الشرع وألفاظ الصحابة وألفاظ التابعين وسلف الأمة يطلقون القول على اعتبار أن الأصل موجود عند السامع محفوم فلا صلاة له وهذا حتى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من به أنه لم يؤد الصلاة لكن يقصد بها لم يقبل منه أو ليس له أجر أو أن الصلاة لم تتم على الوجه الشرعي الكامل إلى آخره فنفي الصلاة نفي الصيام حيان عمن يعملها لا يقصد بها, بها نفي النقضة إنما نفي القبول أو نفي الأجر أو نحو ذلك وقال ابن مسعود رضي الله عنه من لم يزك فلا صلاة له ونفي القبول هنا لا يراد به نفي الصحة ولا وجوب الإعادة بتركه وإنما يراد بذلك انتفاء الرضا به ومدخ عامله والثناء بذلك عليه في الملأ الأعلى والمباهات به للملائكة فمن قام بهذه الأركان على وجهها حصل له القبول بهذا المعنى ومن قام ببعضها دون بعض لم يحصل له ذلك وإن كان لا يعاقب على ما أتى به منها عقوبة تاركه بل تبرأ به ذمته وقد يثاب عليه أيضا ومن هنا يعلم أن ارتكاب بعض المحرمات التي ينقص بها, التي ينقص بها الإيمان تكون مانعة من قبول بعض الطاعات ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما وقال من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما وقال أيما عبد أبق من مواليه لم تقبل له صلاة وفيما يعني يرد الإشكال عند الناس اليوم خلال الأسئلة التي ترد والنقاش في المجالس الخلل في مثل هذه الأمور وعدم الرجوع إلى العلماء الحديث التي فيها وصف العمل بالكفر أو الخروج من الإسلام أو من المسلمين أو الخروج من مفهوم الأمة من تشبه قومهم فهو منهم من تشبه بغيننا فليس منا من أمل كذا فكذا أو مثل هذه المصوصة التي تتعلق بالوعيد مثل من شرب الخرم لم يقبل له صلاة يفهم بعض الجهلة ومع الأسف هذا الفهم ساد عند كثير من شبابنا ومثقفين وبعض العوام أنه إذا كان ما قبلت منه صلاة أربعين يوم معناته أنه خرج من الملة لماذا؟ يقول لي أنه إذا كان ما قبلت صلاةه معناته ما صلى ولما صلى خرج من المله. هذا فهم خاطئ وعدم أيضا التزام منهج طلب العلم وعدم الرجوع إلى العلماء هذا من أحاديث الوعيد وكون الصلاة لا تقبل لا يعني أنه لا تجزئه الصلاة ولا يقوم بها الإسلام تبرأ في بالصلاة من أتى من شرب الخمر أو أتى عن رب فصدق أو نحو ذلك من نصوص الوعيد التي فيها عدم قبول الصلاة أو فيها وصف الكفر فإنها تعني أنه ارتكب ذنبا ومعصية وغاية ما يقال أنه لم تقبل صلاته قبولا يكون له في ثواب يكون له أجر إنما الإجزاء إجزاء الصلاة حصل بريئة ذمته كمسلم فالمن هنا جر ولا الصحة ولا ال ال ال ال الإجزاء الصحة والإجزاء قصدي يعني صحة كونه قام بركن الإسلام فإذن ينبغي أن نفهم من هذه النصوص يعني الوعيد وأن المقصود بالوعيد حد معين لا يزول به أصل الإسلام ولا يزول به أصل الإيمان ولا يزول به أصل المسلم بقى المسلم على دينه ولا أيضا يعتبر المسلم ما أدى الركن أداه لكن لم يقيمه على الوجه الشرعي المقبول عند الله نعم ومن هنا وحديث بن عمر يستدل به على أن الإسم إذا شمل أشياء متعددة لم يلزم زوال الإسم بزوال بعضها فيبطل بذلك قول من قال إن الإيمان لو دخلت فيه الأعمال للزم أن يزول بزوال عمل مما دخل في مسمى فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل هذه الخمس دعائم الإسلام ومبانيه وهذا القول إن الإيمان لو دخلت فيه الأعمال لا لزم يزول بزوال عمل بما دخل في مسمة هذا قول غالب المرجئة وأيضا طوائف كثيرة من الخوارج حتى بعض الخوارج المعاصرين يقولون بهذا القول نعم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل هذه الخمسة دعائم الإسلام ومبانيه وفسر بها الإسلام في حديث جبريل وفي حديث طلحة بن عبيد الله الذي فيه أن عراضيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسره له بهذه الخمس ومع هذا فالمخالفون في الإيمان يقولون نقصد بهم المرجئة نعم أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي تسجيلات راية الإسلامية الرياض هاتف رقم 49 واحد واحد تسعة ثمانية خمسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته